أخرج الذين كفوا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحش ما ظننتم أن يخرجوا ففي <تصفيق> قلوبه مروض يؤخرين Why that? لا يجدون في صدوح بهم حاجة a hey. إن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجون So, Müzik mm -hmm. أو من وراء جذر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كما ذل الذين من قبلهم قريباً ذقوا ضعفاً. فكان <تصفيق> واطبته forever. Oh, أصحاب الجنة هم 119. وفدعا من خشية الله 110. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأنفال نضربها 117. لعلهم يتفكرون 118. هو